بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا هذا هو الدرس السادس من شرح شذا العرف اقرأ سيدنا الدكتور الرابع أن يترتب على عدم القلب وجود همزتين في الطرف يلا يا سيدنا قل وذلك في كل يتن بخلص خلصناها يا سيدنا ولا أولتان نقول نولتان حاضر طيب هو بيتكلم شيخنا عن القلب المكاني ندره الايه الاستعمال لامور رئ. شوف رئ ريم على, على القاع بين البان والعلم احل سفك دمي في الاشهر الحرم فكلمة رئ يعني الظب خلاص يا مولانا رئ مبين لما اجمحها يا مولانا لها جمعان الجمع الاول نادر اللي هو إيه يا شيخنا ارام والجمع الثاني اللي هو الكثير اللي ولد في بيت ها أوكي. ايوه ادي ارام اذا كلمه تج... لها كم جمع يا ولادي؟ لها جمعان لها ارام واران صح صحيح شيخنا طيب أيهما أص... قال ده كثر استعمال وده ناد استعمال يبقى الكثير دل على انه هو الاصل يبقى لما اقول ارقام على وزن شيخنا أفعال صح ولا صح صح مولانا دل عليه شيخنا طيب انما دي مقلوبه يا مولانا على وزن ايه يا مولانا اعفال على وزن ايه كيف وصلت اعفال كده قال وزن أرقام أفعال وزن أرقام أرقام الهمزة دي يعني زيدها لكن الراء ديا هي فاء الكلمة صح يا شغنا؟ نعم والهمزة هي العين ولحد ال لا. لا مش أرآآ يعني همزة آه. وبعدها ألف صح يا شغنا؟ فعملنا المدد زي كم تآدم أصلها أقدم مبدل. ايوه مد بدل الله يفتح عليك فعندنا يا شيخ ادي همزه وبعدها الف صح تمام يبقى ارئه معناها ايه افعال الهمزة دي عين الكلمه يدون مد دي اللي بعدها صح هنا شغلنا شيخنا بنقول ا اهي هي دي اللي هي الهمزه دي ادي اللي هي اللي الهمزه والعين اللي هي يقولنا العين هي مع الالف صح جعلنا هنا يا شيخنا يبقى أرقام على وزن ايه اعفال واضحه كده وضحت يا شيخنا وضحت يا شيخ محمد طيب ما الذي جعلنا ان نقول ان ارام اصل وارام فرع كسره الاستعمال كسر الاستعمال خلاص كده فهمتها يا شيخ طيب الرابع ان يترتب على عدم القلب وجود همزتين في الطرف وذلك في كل اسم في كل اسم فاعل من الفعل الأجو في المهمز اللام كجاء وشاء فإن اسم الفاعل منه على وزن فاعل على وزن شخنا والقاعدة أنه متى أعل الفعل بقلب عينه ألفا أعل اسم الفاعل منه بقلب عينه همزة فلو لم نقل بتقديم اللام في موضع العيل لازم أن ننطق باسم الفاعل من جاء بهمزتين ولذلك لازم القول بتقديم اللام على العين بدون بدون ايه ان تقلب ان تقلب همزه فتقول جاءي يو بوز ثالع ثم يعلق عليه القابل فيقال جائن بوز ثال فم حاجة يا سيد فم حاجه يا محمد طيب صل على رسول الله افهم ما قصده الشيخ رحمه الله انتبه يا سيد قال إذا أتيت باسم الفائل والقال قائل هذه الألف أصلها واو قولا تحركت الواو فتح ما قبلها فقلبت ألف فالفعل اعل ما معنى اعل اعل بقلب واوه ألف ده اسمه, اسمه إعلال بالقلب يعني قلبنا الواو وألف صح؟ وده يسموه أجوف أجوف يعني الحرف الثاني حرف علة وليسموه أجوف قل خلو فيه عن وسطه من حروف الصحة فهمت ولا يبقى على وزن فعل قلت أنه حسب الأصل خلاص يا شيخنا فاسم الفاعل يقول انا تبع للفعل إذا حصل إعلال في الفعل حصل إعلال في اسم الفاعل فهذه الالف عندما كان اصلها واو وعلت يعني تحركت وفتحت ما قبلها فقلبت الف هذه الألف هتنقلب الى همزه هنا اقول قال اي شيخنا قائل, قائل على وزن ايه فاعل. فاعل. أي صح ولا صح واضح عشان تعرف أصلها دي ألف اسم الفاعل دي. ليه الواو قلبت هنا همزة؟ قال ما تنساش نفس الواو دي هنا انقلبت الالف فلما حصل اعلال في الفعل يعلّس من الفاعل بقلبه واو هي ايه؟ همزة وبعده جائيه همزة يعني بايعا تقول ليه بائع صح ولا؟ أصلاها بايع أصلاها ايه؟ فلماذا قلبت لها همزة؟ لانه عل في, في المفرد اللي في المفرد وقال صاحبنا قلنا في الفعل اقصد علاد ايه في الفعل واضح يا مولانا يبقى القاعده تقول ان الفعل الادوف الفعل الادوف سواء أجوف الالف دي اصلها واو او ياء تعل في اسم الفاعل بقلبها ايه همها؟ كده الحمد لله فهم كويس طب لما نقول جاء لاحظ ان جاء او كلمه شاء طيب ماذا أجوب، بس اختلف إيه، إن اللام مهموزة، اللام أي شيخنا، طيب لما نجيب اسم الفاعل يا مولانا، المفروض هذه الألف، أصلاها جاية آآ، أصلاها يا, يا شيخنا، تحركت لها فتح ما قبلها فقلبت إيه، ألف، فصارت جاء، فالمفروض في اسم الفاعل تعلو في تقلب إيه، همزة، يبا يجتمع عندي في الطرف كام؟ ايوه فنعمل ايه عشان نتخلص من هذا المازق هنقدم اللام على الايه على شحنه على ايوه على ايه خلاص تتهمنا الشخنة يعني اهو جاء يا أه. جاء ايه حصل تحركت الياء فتح ما قبلها فقلبت ألف صارت جاء لما جيت اسم ساعد هقول اهو جائي صح يا شيخنا؟ اخويا يا شيخنا؟ جائي صح؟ يبقى جاي بعد كده احنا هنبدل اللام أيوة هنقول ايه يا شيخنا ها؟ كده ايوه كده جائ جائ مش كده ولا طيب صح مولانا؟ طيب نشوف الكلام بيقول القاعدة أنه متى أعلى الفعل بقلب عينه ألفاً أعلى اسم الفاعل منه بقلب عينه همزة فلو لم نقل بتقديم اللام في موضع العين لازم أن ننطق باسم الفاعل من جاء بهمزتيني أقول يا شيخنا بوصهاهم بهمزتين أقول كذا يا شيخ محمد هذه جاء بهمزتيني صح ولا ما نقول هذه ألف فاعل هذه ألف فاعل صح والهمزة دي كان أصطها ياء إنها جاء ييأو صح صح ولا فعنا قلنا لازم تقلب همزه زي, إيه زي قال قائل وباع بائع صح ولا والهمزة دي همزة الفعل اصلا اللي هو جاء فاكتمع أي شغنا؟ همزتان خلاص طيب يبقى هنا في محظور يا مولانا في محظور إيه لو لم نقل بالقلب لاجتمع عندنا أي شيخنا همزتان طيب ولذلك لازم القول بتقديم لمع العين بدون أن تقلب همزة بدون أن تقلب هي شيخنا؟ همزة. همزة صح؟ فنقول يا شيخنا ايه؟ هنقول يا شيخنا ايه؟ حيواني بمدن فالع أيوة علي وزن كده؟ فالع صح؟ وضحت إذا ولا فيها صعوبة؟ وضحة؟ صحيح. يبقى دي فالع إحنا ايه اللي حصل يا مولانا؟ ها؟ قدمنا يا مولانا إيه؟ ها؟ اللام على الإيه؟ على إيه؟ صح؟ طيب فصارت جاء يأ؟ ود... هي جاء لا يقدمنا اللام على أن فصارت فالع طيب ثم وعلت اعلان قاضي علت على الايه يا شيخنا؟ قادم مع معنى معنى قاضي قاضي أقوله قاض و سقاضي قاضي ماشي مننا ايه اللي حصل؟ حذفت الياء صح؟ اي وجب التنوين ني قاضي اخرها ياء ساكنه والتنوين ن ساكنه فالتقى ايه؟ سكنان. فحذفت الياء الذقاء الساكنين وصرقاض على وزن فا... فا... فا ها فا... فا... قاعد قاضن... فا... لا فا... لا اهي ه... قاضي, يو... قاضي يو... فاعل هتحذف الياء وبتروح اللام تقول قاضن على وزن فاعل صح؟, صح هنا نفس الوضع يا مولانا هقول مثلا جا ان على وزن ايه يا شيخنا ايوه يبقى يقال إيه يا شيخنا جائن بوزن خال إيه حذبت عين الكلمة أحرص أحرص أحرص اللي هو صح كده طيب دي واضحة يا شيخنا طيب الخامس أن يترتب على عدم القلب منع الصرف الضوء مقتضي سيدنا لابتوا لا لاتسلوا عن إيه عن أشياء لا تسألوا عن أشياء. أشياء أشياء دي ممنوع من الصرف صح لا تسألوا عن أشياء ممنوع من الصرف ومجب الفتحة يبعى الكسر يقول أن يترتب على عدم القلب منع الصرف بدون مقتدم كأشياء فإننا لو نقل بقلبها لزم منع أفعال من الصرف بدون مقتدم وقد ورد مصروفا قال تعالى إن هي إلا أسماء أسماء على وزن إيه؟ أفعال وردت مصورة مصروفة فأسماء زي أشياء بس الوردت في أشياء إنها ممنوعة منين؟ صار. من الصرف لو لم نقل بالقلب يبقى منعنا الكلمة من الصرف بدون داعي بدون داعي, بدون داعي اللي يعني ما اللي هو منع من الصرف إنتهي مثلا تألي في التأنيس زي, زي ماء أو حمراء أو علياء فنقول أصل أشياء انتبع الشيخنا اصلها ايش اصلها شيء على وزن ايه فعلاء فامي يا اهي يبقى شيء ادي شيء يبقى اص اش يا قال اصلها شيء تفامي يا على وزن ايه فعلاء صح ادي فعلاء ايه ايه اللي حصل في كلمة شيءاء قال قدمت الهمزة اللي هي لام الكلمة دي نشوف الملك الملك الملك على الملك الملك الملك صح ادي الملك شيء الملك الشين دي فاء الملك الياء دي العين الهمزة دي الملك لام الملك الملك الملك قالت التانيث لا الملك صح ايه اللي حصل يا مولانا قدمت الهمزة دي خلاص؟ قدمت ايه؟ الهمزة التي يلام في موضع الفاء في موضع ايه؟ الفاء. فصارت لفعاء فصارت شيخنا؟ لفعاء مم. واضح؟ مم. يبقى قدمنا الهمزة اللي يلام الكلمة مكان الفاء فصارت ايه شيخنا؟ قدمنا عليه فصارت لفعاء لو لم نقل بهذا كانت تمنع من الصرف بدون مقتضي مم. صح؟ طيب وايه السبب اللي جعلنا نقدم ال ال اولا اجتماع شبه ثلاث الفات لان دي همزه ودي همزه ودي الف خلاص بينهما حاجه غير حاصلين الالف يعني فقدمنا الهمزه دي اللي هي لام الكلمه على الفاء فصارت لفعاء فمن هنا ايه مرجع من الصرف اذا كلمه اشياء وزنها لفعاء ويبقى انتهت بألف تأنيس إيه؟ ممدودة طب لو خلناها شي... ش... يعني أشياء وأصلها شيء آ... يبقى انت فاهمنا يا شيخنا يبقى اجتمع كم ألف عندي ثلاث ألفة مم. اللي هو الهمزة والهمزة وبينهم ألف صح ولا لا فما انتهتش بألف تأنيس ممدودة لأن عندنا همزة وألف وهمزة خلاص يا شيخنا فهذه الكلمة لو لم نقل بأن فيها إبدال إبدال اللام على أو تقديم اللام على الفاء يبقى الكلمة هتمنع من الصرف بدون داعي من دواعي منع الكلمة من الصرف لا. واضح كده بس كده الحمد لله إحنا فضل له. انتهينا من إيه يمكن من أصعب درس في الكتاب اللي هو حكاية القلب المكانة ده بقي كام يا شيخنا اقرأ يا شيخنا الباب وفي الفعل الباب الأول في الفعل. الباب الأول. أيوة. الفعل لا ينقسم. طيب. ينقسم الفعل, ينقسم الفعل, أو الفعل أو إلى مضرب. مضرب. ده ده الفعل ماضي ومضارع. داش ده. داس سهل الفعل الماضي مدلّل على حدوث شيء قبل زمن التكلم. أيوة. لما نقول مثلا سافر سيد إلى مكة. كلمة سافر تدل على حدث قبل زمن التكلم. أيوة. خلاص شيخنا؟ وعلامته أن يقبل إحدى التأيني تاء الفاعل أو تاء التاني. اللي قال عنها بمالك في الألفية بيتها فعلته خلاص واتت يبتاء التأنيس الساكنة عشان يخرج تاء التأنيس المتحركة فتاء التأنيس المتحركة مولانا دي تدخل الأسماء زي فاطم فاطمته خلاص لما تاء التأنيس الساكنة خاصة بالفعل الماضي وتاء الفاعل زي قلت وإحنا كنا تنقسم إلى ثلاثة يعني تاء متكلم وتاء مخاطب وتاء مخاطرة المضارع ما على حدوث شيء في زمن التكلم أو بعده، يعني كلمة يكتب الأستاذ الدرس يكتبوا كلمة يكتب تدل على حدوث الكتابة في الحال او في الاستقبال. خلاص ما يعينه الحال، انتبه يا شيخنا كلمة يكتب يعني تصلح لأن تكون الحال ولا أن تكون المستقبل. ما الذي يعينه الحال؟ قد لم نبتدى ولا وما النافيتان اسمع يا شيخنا. اني لا يحزنني ان تذهب به دي اسمها لم ايه يا شيخنا ابتداء طب لم ابتداء ازاي يعني ما هي اني لا يحزنني ان هذه تدخل على الجملة الاسميه تنصب الاسم وترفع عليه الخبر اللام الداخلة هذه كانت في الاصل لام ابتداء يعني دخل على مبتدا لما كل زيد عالم ولا عبد مؤمن خير مشرك هذه لم ابتداء ماذا تفيد لما تفيد التوكيد وتقع في أول كلام لما أتت إنا جاءت اللام تدخل الخبر بيسموها لام المزحلقة بسمها يا شيخنا اللام ايه؟ أيوة. يبقى إني لا يحزنني هذه اللام في الأصل ها؟ تدخل على مبتدا. بس لما أتت إنا وقعت في الخبر أيوه نعم الله يفتع عليه يبقى هذه معنى يا شيخنا طيب إني لا يحزنني يبقى صار الفعل ده ليحزن الان وليس في الاستقبال يبقى هذه هذ اللام عندما دخلت على الفعل اثرت ايه يا شيخنا دلت على ايه على الحال طيب دخلت على الفعل دلت على الحال طيب لا يحب الجهر بسوء من القول لا يحب الجهر بسوء الان يبقى لان الناسيه لما دخلت على الفعل المضارع عينته للايه للحال وما تدري نفس ماذا تغدى فهمتوا وما تدري نفس الان إن لو قلنا الاستقبال طب هو مش ضمن يعيش اصلا صح ولا طيب ما يعينه الاستقبال السن وسوف سيقول السفاء يعني في المستقبل طيب ولا سوف يعطيك في المستقبل صح يا شيخنا لن تنال البرة في المستقبل وأن تصوم ده في المستقبل إن ينصركم الله اللي هي الشرطية اذا كل هذه الأمور تدل عياء على الاستقبال يعني إذا دخل على الفعل المضارع جعلته المستقبل فهم شخصيه علامته التي تميزه قبول لم قبول يا شيخنا إيه ولا بد أن يبدأ بحرف من حروف أنيت اللي اسمح حروف المضارعة الهمز والنون والتاء والياء أصوم وأنت تصوم هو يصوم نحن نصوم اللي هو اسمح حرف إيه المضارعة اللي هي حروف أنيت خلاص يا شيخنا طبعا الهمز المتكلم أقول أنا أقوم يعني أنا النون للمتكلم ومعه غيره يعني يقول مثلا نكتب الدرس يعني أنا وغيري أو المعظم نفسه يعني كان كمثلا الأمير أو الملك أو يقول مثلا أمرنا بكذا مثلا نقوم بكذا أو نأمر بكذا دسمانون العظمة ولا عظيم أعظم من الله عز وجل قال تعالى إنا نحن نحي ونميت التالي تاء المخاطب تالي شيخنا المخاطب وليأيها الغيبة والله أعلى وأعلم